تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه طريبا يوم تكون السماء الْمُلْكُ وَتَنْكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدُّ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَثَصِيلَتِهِ الَّتِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَغَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدَعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوَى اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْطَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا أعلم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 فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف فراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة